Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber la الله أشهد أن لا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 Altyazı M.K. <Sessizlik> Hayya ala Ay <Sessizlik> alel الله اكبر الله أكبر لا